ذلك مثالا يقول كقياس الوضوء على التيمم في وجوب النية فإن الوضوء كان معروفا حكمه قبل نزول رخصة التيمم لأن الوضوء تعبد به عند مبدأ الوحي بالتكليف بالصلاة ورخصة التيمم لم تنزل إلا في غزوة بني المصطلق أو بعدها فهذا على قول بعض العلماء وبعض العلماء يجيز القياس ولو كان حكم الفرع سابقا على حكم الأصل بعد ذلك قال العلة والعلة هي الركن الرابع من أركان القياس كما عرفنا يقولون وأصل العلة في اللغة العرض المؤثر كعلة المريض وأحيانا تطلق العلة ويراد بها الداعي للأمر كقولك علة محبة لفلان علمه وتقاه واحيانا تطلق على الشيء الذي يعوق ويمنع من الشيء من حدوث شيء آخر وتعريفها في الاصطلاح ذكره الناظم بقوله معرف الحكم بوضع الشارع والحكم ثابت بها فاتبع فالعله اذا هي الوصف المعرف للحكم بوضع الشارع بوضع من بوضع الشارع كالاسكار فانه كان موجودا في الخمر ولم يدل على وجوده ولم يدل وجوده على تحريمها على تحريم الخمر حتى جعله صاحب الشرع عله في تحريمها والحكم ثابت بها فاتبع معنى هذا الكلام أن العلة تعرف كون الحكم منوطا بها، حتى إذا وجدت في محل آخر ثبت الحكم فيه أيضا، فالحكم ثابت بها. فالحكم ثابت بها. وأما النص الذي دل على تحريم الشيء فهو يعرف الحكم دون نظر إلى ذلك الأمر، فليس. معرفين لشيء واحد من جهة واحدة فالنص يعرف الحكم دون نظر ودون التفات إلى كون العلة يتبعها الحكم فحيثما وجدت ثبت الحكم بعد ذلك قال ووصفها بالبعث استبينا منه سوى بعث المكلفين أي قول بعض الأصوليين إن العلة هي الباعث وتسميتهم لها باعثا معنى هذا الكلام أن العلة مجتملة على حكمة تبعث المكلف على الامتثال معنى هذا الكلام أن العلة اشتملت على حكمة تبعث المكلف على الامتثال وهؤلاء علماء الكلام والأصليون رحمهم الله تعالى لا يستجيزون أي قال إنها باعثة للشارع على تشريع الحق ويقولون بأن أفعال الله تعالى لا تعلل بالأغراب وقائل هذا القول يرى أن كون أفعاله معللة أي أفعال الله عز وجل يتضمن نقصا لماذا؟ لأن الغرض كأنه تكميل لصاحب الغرض يقول الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى والذي يظهر والله تعالى أعلم أن أفعال الله وتشريعه لم يخل شيء منها عن حكمة بالغة لكن الحكم المشتمله عليها علل الشرع مصالحها كلها راجعة إلى الخلق والله تعالى غني بذاته الغنى المطلق عن كل شيء وهو سبحانه وتعالى محتاج إليه كل شيء فكون أفعال الله معللة بالأغراض لا يتضمن ذلك نقصا كما يدعي بعض علماء الكلام لأن هذه الحكم وهذه المصالح إنما مرجعها إلى الخلق دون الله فالله ليس محتاج إليها بعد ذلك قال للدفع والرفع أو الأمرين واجبة الظهور دون مين فالوصف المعلل به قد يكون مانعا لحكم اخر وحينئذ فهو ثلاثه اقسام دافع ورافع ومانع او دافع ورافع وهو الذي سميناه في المقدمة مانع الدوام والابتداء دافع ورافع يمنع الدوام كما يمنع الابتداء وسبق ان ذكرنا له أمثلة. وايضا هناك مانع دافع فقط وهو الذي سميناه مانع الابتداء وهناك مانع رافع وهو الذي سميناه مانع الدوام وقد عرفنا أمثلة الكل في المقدمة بعد ذلك يقول واجبة الظهور دون ميل، أي لا بد أن تكون العلة ظاهرة غير خفية فلا يجوز كونها خفية ولا يعلل بشيء خفي كالرضا والغضب والمحبة وغير ذلك من الأشياء الخفية التي لا يمكن أن تعرف أو أن تضبط فالشيء الخفي لا يعرف الخفية الشيء الخفي لا يعرف, لا يعرف الخفي وقال في بيان شروط العلة أيضا ومن شروط الوصف الانضباط أي من شروط هذا الوصف أن يكون منضبطا بأن لا يختلف بالنسب والإضافات والكثرة والقلة لأن العلة تفيد الحكم كما عرفنا وغير المنضبط لا يفيد القدر الذي علق به الحكم فالذي لا ينضبط لا يفيد القدر الذي علق به الحكم ومثال المنضبط الإسكار ومثال غير المنضبط المشقة فمثلا لو قلنا إن علة القصر هي المشقة معنى ذلك أننا علننا بشيء لا ينضبط إنما يختلف باختلاف أحوال الناس وأزمنتهم وعمكنتهم فقد يسافر شخص مسافة قصيرة وتشق عليه مشقة كبيرة وقد يسافر شخص آخر آلاف الكيلومترات ومع ذلك تكون مشقته يسيرة فلذلك في هذه المشقة شيء لا ينضبط ففي مثل هذه الأحوال يناط الحكم بالعلة كما يقول بعض العلماء والصواب أنه لا يناط بالحكمة وإنما يناط بما ظنة الحكمة بما ظنة الحكمة وما الحكمة في المشقة السفر، فالسفر هو مظنة الحكمة وليس هو الحكمة والتعليل بالمظنة جائز وهذا هو معنى قول الناظم إلا فحكمه بها يناط معناه أن الوصف إذا لم يكن منطبطا جاز التعليل بالحكمة ولكن الذي عليه المحققون أن التعليل بالحكمة قول مرجوح وإنما يعلل بما بمظلة الحكمة بعد ذلك قال وهي التي من أجلها الوصف جرى علة حكم عند كل من درى. يعني أن الحكمة في اصطلاح أهل الأصول هي التي من أجلها صار الوصف علة فالحكمة إذن عبارة عن جلب مصلحة أو دفع مفسد أو تكثير مصلحة أو تقليل مفسد فعلة منع الخمر الإسكار والحكمة التي صار من أجلها الإسكار عله هي حفظ العقل هي حفظ العقل وصيانة العقل عن الذهاب وقص على ذلك بقية العلا هذا ذلك يقول وهو للغة والحقيقة والشرع والعرفين ما الخليقة نما أي نسب والخليقة المقصود بهم علماء الوصول فهؤلاء نسبوا الوصفة إلى كونه وصفا لغويا أو حقيقيا أو شرعيا أو عرفيا فما هو فما الوصف اللغوي الوصف اللغوي هو الذي تكلمنا عليه في باب القياس في اللغة عند قول النار هل تثبت اللغة بالقياس والوصف الحقيقي هو ما يتعقل في نفسه ما يتعقل في نفسه من غير توقف على عرف أو شرع شيء يمكن أن يتعقل في نفسه دون أن يتوقف على شرع أو عرف مثاله يقولون الإسكار فالإسكار شيء يتعقل في نفسه أي شيء يمكن أن يفهم ان يتصور دون بيان من الشرع أو بيان من العرف وايضا مثاله الطعم وايضا القتل عمدا عدوانا إلى غير ذلك وأما الوصف الشرعي فهو الذي لا يتعقل إلا من جهة الشرع كقولنا مثلا يجوز رهن المشاع الشيء المشاع نصيبك المشاع بين مع شركائك يجوز رهنه قياسا على أي شيء على جواز بيعه وجواز البيع من أين أخذنا؟ أخذناه من الشرع فهذه العلة فهذه العلة علة يقولون شرعية لأنها لا تتعقل إلا من جهة الشر فجواز البيع شيء لا يعرف إلا من جهة الشر ويقولون الوصف العرفي مثاله أو ما يتعقل من جهة العرف والعادات ما يتعقل ما يعرف من جهه العرف والعادات كتعليل الكفاءة في الحسب بالشرف وعدمها فيه بالدناءه فعلى القول باشتراط الكفاءة في الحسب أي أن يكون الزوج أو مكافئا للزوجة في حسبها إذا عللنا ذلك بالشرف وقل إن الغير الكفء لا يجوز له أن ينكح ذات النسب إنما ينكحها من هو دون نسب معنى ذلك نحتاج إلى تعليل لهذا الحكم وتعليله يقولون يعللون بالشرف والشرف شيء عرفي شيء يتعقل من جهه العرف ويعرف من جهة العرف قال بعد ذلك وقد يعلل بما تركب وامنع لعلة بما قد أذهب اي يجوز التعليل بالعلة المركبة يجوز التعليل بالعلة المركبة ومثال التعليل بالعلة المركبة كقولنا علة القصاص هي القتل العمد العدوان فهنا علة مركبة قتل وعمد وعدوان وكتعليل الربا في الربويات بكونها تقتات وتدخر الاغتيات والادخار إلى غير ذلك من العلل المركبه. فالتعليل بالألة المركبة هو الذي عليه أكثر العلماء وهو جائز لا حرج فيه جائز لا حرج فيه خالف في ذلك بعض العلماء لكن قولهم مرجوح بعد ذلك قال ومنع لعلة بما قد أذهب أي مانع العلة الذي يمنع العلة ويبطلها يشترط في كونه مانعا لها أن يذهب حكمتها فلا يبطل شيء العله إلا إذا أذهب حكمتها ومثال المانع المبطل لحكمة العلة الدين على القول بأنه مانع من وجوب الزكاه فإن الحكمة في السبب المعبر عنه بالعلة هي مواساه الفقراء من فضل مالك اغنياء وسات الفقراء من فضل مال الأغنياء ومع وجود الدين مع وجود الدين لا فضل يواسى به الفقراء فالدين إذن أذهب الحكمة التي شرعت من أجلها الزكاة وكون الدين مانعا من الزكاة قول أكثر العلماء قول أكثر العلماء وهكذا القياس فكل شيء أذهب حكمة العله صار مانعا لها بعد ذلك قال والخلف في التعليل بالذي عدم لما ثبوتيا كنسبي ين علم يعني أنه اختلف في تعليل الحكم الثبوتي أي الوجودي بالوصف العدمي وايضا اختلف في التعليل بالوصف الاضافي والخلف في التعليل بالذي عدم أي بالوصف المعدوم للذي علم ثبوتيا معروف في علم الأصول واكثر العلماء على جواز التعليل بشيء المعدوم لشيء موجود لشيء وجودي لشيء ثبوتي فلا مانع من التعليل بشيء عدمي لشيء ثبوتي وهنا لابد أن نعرف لابد أن نعرف أن الوصف المعلل به إما أن يكون وجوديا أو عدميا وأيضا لابد أن نعرف أن الحكم المعلل إما أن يكون وجوديا أو عدميا فصارت الأحوال إذن أربعة الأولى تعليل وجودي بوجودي كتعليل حرمة الخمر بالإسكار شيء وجودي بشيء وجود الثانية تعليل عدمي بعدمي كتعليل عدم نفوذ التصرف لصبي من الصبيان بعدم البلوغ أو الرشد تعليل شيء عدمي بشيء عدم. الثالثة تعليل عدمي بوجودي تعليل عدمي بوجودي كتعليل عدم قبول الشهادة بالفسر عدم قبول الشهادة نعلله بماذا؟ بكون الشاهد فاسق وهذه الأحوال الثلاثة لا خلاف فيها بين العلماء وبقيت السورة الرابعة هي المتنازع فيها وهي التي ذكرها الناظم بقوله والخلف في التعليل بالذي عدم لما تبوتيا وهي تعليل الوجودي بالعدمي فالأكثر على الجواز واستدلوا بصحة قولك ضربت العبدة لعدم امتثاله ضربت العبد لعدم امتثاله فلا مانع من تعليل شيء وجودي بشيء عدمي فلا مانع من تعليل شيء وجودي بعدمي لأن العدم ليس بشيء لذلك يقول الناظم رحمه الله تعالى كنسفي علم أي اختلف العلماء في التعليل بالوصف الإضافي بالوصف الإضافي والوصف النسبي أو الوصف الإضافي هو الذي يسمى بالصفة الإضافية ما الصفة الإضافية؟ الصفة الإضافية يقول هي التي لا تعقل حقيقتها إلا بإضافة أمر لآخر حقيقتها لا يمكن أن تعقل إلا أن نضيف شيئا إلى شيء آخر والعجيب أن هذا الشيء لا بد أن ينافي ذلك الشيء المضاف إليه منافاة تامة بحيث يستحيل اجتماع الوصفين في شيء واحد في وقت واحد كما أنه يستحيل إدراك أحدهما إلا بإضافته إلى الآخر مثاله يقولون كالابوه والبنوة فالأبوة والبنوة لا تعقل البنوة إلا بالأبوة والأبوة لا تعقل إلا بالبنوة مع أنه يستحيل أن يكون الشخص الواحد ابا وابنا في نفس الوقت فهو كونك أنت ابا لشخص ما لنفس الشخص وابنا له مستحيل لا يمكن أن تكون ابنا له وابا له فهذا هو معنى كلامه استحيل, إدر... استحيل اجتماعهما في شيء واحد في وقت واحد وأيضا كالقبل والبعد لا يعقل القبل إلا بالبعد ولا يعقل البعد إلا بالقبل صحيح والقبل والبعد شيئان لا يمكن أن يجتمعا في وقت واحد في شيء واحد وأيضا الفوق والتحت ونحو ذلك فالذات الواحدة مثلا يستحيل أن تكون أبا لشخص وابنا لذلك الشخص بعينه كما يستحيل اجتماع البياض مع السواد مع أن الأبوة والبنوة لن يدرك معنى إحداهما إلا بإضافة الأخرى إليها والجواز جواز التعليل بشيء الإضافي هو الذي عليه الأكثرون ولا مانع منه فتقول علة لا يقتص. من فلال لأنه أب للمقتول أو لأنه, لأنه أب له مثلا فالأب لا يقتص منه وهكذا القياس بعد ذلك قال لم تلف في المعللات إلا خالية من حكمة في الجملة وربما يعوزنا الطلاع لكنه ليس به امتناع الأحكام الشرعية المعللة لا تخل علة من علالها ولو كانت غير متعدية عن حكمة في الجملة لا تخل ولا يضر تخلفها في بعض الجزئيات في المعللات فتخلفها عن بعض الجزئيات لا يضر بهذا الأمر كقولنا مثلا العلة في القصر السفر وكون الحكمة احيانا تتخلف في بعض الأسفار التي لا تكون معها مشقة هذا لا يضر بهذا الأمر وقول الناظم في المعللات هذا احتراز منه رحمه الله تعالى عن الأشياء التعبديه فيجوز على قول الناظم وكثير من العلماء أن تتجرد الأحكام التعبديه عن حكم المصالح ودرء المفاسد. بناء على أن مصلحة الثواب ودرء مفسده الأصيان كافية في الحكمة في إناطة الأحكام بها ولكن الذي عليه المحققون من أهل العلم أن التعبديات ايضا لا تخلو من حكم تحصل بالامتثال زيادة على الأجر والثواب يوم القيامة فحتى التعبديات لا تخلو من حكم فالذي يدل على ذلك قوله تعالى إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر فهذه الصلاة أشد, أشد التعبديات توغلا في التعبد ومع ذلك بين الله عز وجل أن لها مصالح غير أن لها مصالح غير مصلحة في الثواب والعقاب وهي كونها تنهى عن الفحشاء والمنكر وأيضا قوله تعالى واستعينوا بالصبر والصلاة فبين الله عز وجل أن الصلاة سبب وعلة في الاستعانة إلى غير ذلك قال بعد ذلك الناظم وربما يعوزنا الطلاع لكنه ليس به امتناع يعوزنا الطلاع أي لم نطلع عليها من قولهم عازه الأمر إذا لم يقدر على تحصيله فعدم الطلاعنا على هذه الحكمة لا يلزم منه منع التعليل بتلك العلة التي لم تظهر حكمتها التي لم تظهر حكمتها كتعليل المالكية من عرب الفضل بالاقتيات والادخار وتعليل الشافعية ذلك بالطعم والحنفيه والحنابلة بالكيف فكل هذه العلل لم نعرف حكمتها ولكن عدم معرفة حكمتها ليس مانعا من التعليل بها وعدم العلم بالشيء لا يعني عدم هذه قائدة مضطردة عدم علمك بالشيء لا يعني عدمه بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال الناظم رحمه الله تعالى وفي ثبوت الحكم عند الانتفاء الظن والنفي خلاف عرف أي هناك خلاف معروف عرف بين أهل العلم في حالة ما إذا قطع وجزم بانتفاء الحكمة في سورة من السور. هل يثبت الحكم فيها مع تخلف الحكمة تناطة للحكم بمظنة الحكمة أو لا يثبت الحكم إذ لا عبرة بالمضنه مع تحقق انتفاء الحكمة فالصور التي نقطع فيها بانتفاء الحكمة هل نعلل أو هل يجوز لنا أن ننيط وأن نعلق الحكم بمضنه الحكمة وهذا معنى قول الناظم وفي ثبوت الحكم عند الانتفاء للظن خلاف عرفاء والفروع المبنية على هذه القاعدة منها مثلا قصر المسافر للمترفه بقص بسفره قصر السفر لمن هو مترفه بسفره هل يجوز له أن يقصر الصلاة أم لا يجوز له أن يقصر الصلاة وايضا الصغيرة التي لم تحب إذا طلقت هل يلزمها استبراء الرحم بالعدة أو لا يلزمها لأننا نقطع بأن الصغيرة لا تحمل والقصد من استبراء الرحم الدلالة على براءة الرحم وذلك متحقق في الصغيرة بدون استبراء، وايضا كشرع الاستنجاء من حصات لم يخرج معها بلل وايضا الغسل من وضع الولد جافا وغير ذلك وقول المؤلث خلاف مبتدا خبره في ثبوت مقدم وفي ثبوت متعلق بخبر محذوف وقوله النفي بالخفض عطف على ثبوت أي وفي ثبوت وفي نفي وقوله للظن أي ثبوت الحكم لما لمضبنة الحكمة في الجملة وإن قطع بنفيها في مسألة معينة والراجح جواز تعليق الحكم في المسائل المذكورة بمظنه الحكمة المسائل المذكورة يرجح فيها ثبوت الحكم نظرا للمظنه قال بعد ذلك وعللوا بما خلت من تعديه ليعلم امتناعه والتقية. العلة على ضربين علة متعديه وعلة قاصرة العلة القاصرة هي التي لا تتجاوز محلها أي لا توجد في غير محلها والعلة المتعديه هي العلة التي تتجاوز محلها وتوجد في غير محلها العلة القاصرة هل يجوز التعليل بها اختلف في ذلك العلماء وأكثر العلماء على جواز التعليل بها ولذلك قالوا عللوا بما خلت من تعديا ولكن لما يعلل بالعلة القاصرة ما الفائدة من ذلك ذكر ذلك بقوله ليعلم امتناعه والتقوية فالفائدة الأولى أن نعرف امتناع القياس على محل معلولها حيث يجتمل على وصف آخر متعدد. وأيضا الفائدة الثانية التقوية فإن معرفة الحكم بعلته يكون أقوى في امتثال النفس له وفي دفع النفس نحو امتثاله وهذا هو معنى قول الناظم ليعلم امتناعه والتقويه ويضربون لذلك أمثلة يقولون تعليل الذهب والفضة تعليل تحريم الربا في الذهب والفضة بكونهما أثمانا وهذا الوصف او هذه العلة قاصرة لا تتجاوز محلها يقول هنا والفائدة الثانية هي تقويه النص الدال على معلولها لأن التعليل كنص آخر التعليل هو بمثابة نص آخر فإذا كان النص ظاهرا قابلا للتأويل تقوى بالعلة وامتنع تأويله وإن كان نصاً قطعياً تقوى أيضاً بها لما تقدم سابقاً من أن اليقين يتفاوت على التحقيق ويتفاوت العلم وهذا هو مراد قوله والتقويه بعد ذلك يقول في بيان أنواع العلة القاصرة أو في صور العلة القاصرة يقول منها محل الحكم أو جزء وزد وصفا إذا كل لزوميا يرد في هذا البيت ذكر الناظم رحمه الله تعالى ثلاث صور من صور العلة القاصرة الصوره الأولى أن تكون العلة القاصرة محل الحكم هي محل الحكم كتعليل الربا في الذهب والفضة بالذهبية أو الفضية فتقول الربا لا تجوز في الذهب لأنه ذهب والربا لا تجوز في الفضة لأنه فضة والسورة الثانية أن تكون العلة القاصرة جزء محل الحكم الخاص به دون غيره كتعليل نقض الوضوء في الخارج من السبيلين كتعليله بالخروج من السبيلين فتقول عله نقض الوضوء هي الخروج من السبيلين فالخروج جزء من معنى الخارج اذ معناه اي اذ معنى الخارج ذات متصفه بالخروج ما معنى الخارج ذات متصفة بالخروج فتعليلك نقبل الوضوء بالخروج فالخروج جزء من محل, من محل الحكم فالخروج جزء معنى الخارج كما قال هنا على ذلك السورة الثالثة أن تكون العلة القاصره وصف محل الحكم الخاص به أن تكون وصفا لمحل الحكم الخاص به كتعليل الربا في الذهب والفضة بكونهما أثمان الأشياء لأن ذلك وصف لازم لهما في غالب أقطار الدنيا وهذا هو معنى الكلام ناظم منها محل الحكم أو جزء وزد وصف إذا كل لزوميا يرد مفهوم هذا الكلام أن جزء محل الحكم إذا كان غير خاص به لا يكون من صور العلة القاصره إذ لا يلزم نفي تعديه إذ لا يلزم نفي تعديه فلا بد إذن أن يرد كل من الجزء والوصف حال كونه لزوميا أي مختصا بمحل الحكم فيهما وإنما أي مختصاً بمحل الحكم فيهما فهذا هو معنى قوله إذا كل لزومياً يرد ومثال ما لا يكون قاصراً كقول بعض العلماء في تعليل نقض الوضوء في الخارج من السبيلين قالوا علل ذلك بخروج النجس من البدن فخروج النجس من البدن ليس خاصاً أو ليس لازما بمحل الخروج من السبيلين لأن الخروج النجس, النجس يصدق على خروج البول ويصدق على خروج الدم من الأنف واليد وغير ذلك فهذا التعليل تعليل نقض الوضوء بخروج النجس ليس علة قاصرة بينما تعليل بمحل نقضي الوضوء بالخارج أو بالخروج من السبيلين علة قاصرة بعد ذلك يقول وجاز بالمشتق دون اللقب وإن يكن من صفة فقد أبه أي يجوز التعليل بالمشتق دون اللقب يجوز التعليل بالمشتق دون اللقب ويقصدون بالمشتق المصدر الذي هو حدث متجدد باختيار الفاعل خاصة كالضارب المشتقي من الضرب والقاتل المشتق من القتل والسارق المشتقي من السارقة من السرقة كقولك اقطعه لأنه سارق أو اجلده لأنه زانم أو, أو اقتله لأنه قاتل أو اقتله لأنه قاتل وأما اللقب فلا يجوز التعليل به. وما اللقب؟ اللقب يقولون هو العلم بأقسامه وأيضا اسم الجنس الجامد وأيضا اسم الجمع كقوم ورها ولكن اللقب يقولون ينظر فيه إلى امرين أو ينظر إليه باعتبارين فإن اعتبرت في اللقب اشتماله على معنى مناسب جاز التعليل به كتعليل الربا في الذهب بكونه ذهبا مع أن الذهب اسم جنس جامد. ولكن جاز التعليل به لأنك اعتبرته معنى مناسبا يجوز التعليل به ذلك لأن هذا اللقب الذهب يشتمل على معنى مناسب هو كون النقدي أثمان الأشياء في عقار الدنيا وإن اعتبر في اللقب مجرد التسمية دون مناسبه فهو اللقب الذي لا يصح التعليل به كما لو قلنا مثلا الخمر حرام لأنها خمر دون اعتبار معنى الإسكار أو دون ملاحظة معنى الإسكار وهكذا القياس على كل الألقاب التي لا تشتمل على معنى مناسب أو لا يعتبر فيها المعنى المناسب وأما الصفة فيقول لا يجوز بأن ينتنع منع التعليل بالصفة والمراد بالصفة المصدر القائم بالذات من غير اختيارها كالبياض والسواد. فالاوصاف القائمة بالذوات من غير اختيارها لا يصبح التعليل بها لا يصبح التعليل بها أو لا يصبح المشتق منها للتعليل بها لا يصلح المشتق منها للتعليل بها كما لا يصلح التعليل بها هي في نفسها قال بعد ذلك وعلة منصوصة تعدد في ذات الاستنباط خلف يعهد العلة إما أن تكون منصوصة وإما أن تكون مستنبطة أما العلة المنصوصة فأكثر العلماء على جواز تعددها وهذا هو قول الجمهور وهو القول الأصوب ولا فرق بين أن تكون العلة المنصوصة متعاقبة أو على المعية وهذا مذهب أكثر العلماء من ذلك مثلا جواز تعليل الوضوء بأكثر من علة لقولك علة وجوب الوضوء خروج البول خروج المذن خروج الغائد إلى غير ذلك من العلل فأنت ترى أن العلل قد تعددت وأيضا كتعليل وجوب الغسل بالجماع والإنزال وانقطاع دم الحيض وأيضا كتعليل إلى غير ذلك من الأمثلة وأما العلة المستنبطة ففيها خلاف أيضا بين العلماء ولكن القول الاصوب في العلة المستنبطة أيضا جواز تعددها ولا مانع في ذلك ولا مانع في ذلك فالعلة الشرعية لا يلزم من تعددها أي محذور ولا يلزم من تعليل الحكم بعلتين أي محذور لأن أن إناثة الأحكام بها بوضع الشرعي ولا محظورة في تعددها كما هو مشاهد كما هو مشاهد ومعروف. قال بعد ذلك وذاك في الحكم الكثير أطلقه كالقطع مع غرم نصاب السرقه ذاك التعدد أطلقه وجوزه كثير من علماء. فيجوز أن تتعدد أن يتعدد الحكم لعلة واحدة. يجوز أن يتعدد الحكم لعلة واحدة ومثاله في الوجود كالقطع ما غرم نصاب السرقة كما ذكر الناظر فالسرقة علة واحدة ثبت بها حكمان قطع اليد وأيضا يلزم السارق بغرم ما سرق أي بأن يضمن ما سرق بعينه وإن لم يمكن بعينه فبمثله وإن لم يمكن بمثله فبقيمته وأما في العدم فمثاله الحيض فالحيض علة يثبت بها عدم وجوب الصلاة أن ذلك يقول وقد تخصص وقد لأصلها لكنها لا تخرم يعني أن العلة يجوز أن تخصص أصلها الذي استنبطت منه ويجوز أيضا أن تعممه على القول الذي عليه كثير من العلماء مثال تخصيصها لأصلها تخصيص عموم أو لامستم النساء بما توجد فيه اللذة عادة ولذا لم ينتقض الوضوء مثلا عند بعض العلماء إذا كان المس بغير لذة ولم يقصد به التلذذ لأن علة نقض الوضوء من اللمس الالتذاذ فتعليل نقض الوضوء من اللمس بالالتذاذ هذا يخصص الاصل الذي اخذت منه واستنبطت منه وهو قوله تعالى او لامستم النساء لان عله نقض الوضوء من اللمس الالتذات وهو لا يكون من المحارم غالبا فخصصت العلة اذن أصلها الذي استنبطت منه ومثال تعميمها لاصلها قوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي بكر لا يقضين حكم بين اثنين وهو غضبان فالعلة هنا هي ما اجتمل عليه الغضب من تشويش الفكر لماذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم الحاكم ان يقضي وهو غضبان التشويش العله أن فكره مشوش وأن ذهنه مشوش ولذلك منع من القضاء وهذه, وهذه العلة تشويش الذهن والفكر تعمم الأصل الذي استنبطت منه فهي استنبطت من هذا الأصل وهو غضبان لكنها ستعمم هذا الحكم في غير الغضبان أيضا فيقاس عليه الجائع ويقاس عليه العطشان ويقاس عليه الفرحان الذي هو فرح مسرور فرحا شديدا ويقاس عليه الذي أصابه برد به برد شديد والذي به حر شديد وهكذا كل ظرف يشوش الفكر يقاس على الغضب وكل ما عن نظر يشوش بعد ذلك يقول لكنها لا تخرم أي لا يجوز أن تخرم العلة أصلها فيشترط في صحة الإلحاق بالعلة أن لا تخرم أي أن لا تبطل العلة أصلها الذي استنبطت منه لأنها إن أبطلته بطلت إن أبطلت العلة أصلها بطلت لكونه أصلها وإذا سقط الأصل سقط الفرع ومثال ذلك تعليل بعض العلماء وجوب الشات في الزكاة بدفع حاجة الفقير فأجاز إخراج قيمة الشات لأن إجزاء القيمة مفض إلى عدم وجوب الشات فهذه العلة تخرم أصلها وتعود عليه بالإبطال وهو عدم وجوب الشات وهو عدم وجوب الشه ولذلك منع العلماء إخراج قيمة الشه ولم يعللوا وجوب الشاة في الزكاة بدفع حاجة الفقير لم يعللوا وجوب الشاة في الزكاة بدفع حاجة الفقير ولذلك لم يجيزوا إخراج قيمة الشه لأن إجزاء القيمة سيؤدي إلى عدم وجوب الشاه وإذا ارتفع وجوب الشات ارتفع أصل العلة الذي استنبطت منه وهو قوله صلى الله عليه وسلم في أربعين شاتا شاتا والمقصود فقط البيان والتوضيح وإلا فإن كثيرا من الأمثلة التي نذكرها ايضا للمعارضين أن يردوا وأن يبينوا وجهة نظرهم وقوة استنباطهم أو قوة استدلالهم ولذلك يقول شرطها التعين أي العلة يشترط فيها أن تكون متعينة فلا يصح الإلحاق بوصف غير معين كما هو مذهب الجمهور لأن العلة من شاء التعدية المحققة للقياس الذي هو الدليل والدليل لا بد أن يكون معينا فكذا من المحقق له فكذا منشأ المحقق له فلا يجوز التعليل إذن بوصف مبهم بين أمرين أو أكثر لا يجوز التعليل بوصف مبهم بين أمرين أو أكثر تقول العلة كذا أو كذا وايضا فالأشياء المبهمة غير المعينه لا يجوز التعليل بها وإنما لابد من التعليل بشيء معين